على مدى التاريخ ثنائية حزب الله وحزب الشيطان لأن روح الصراع في العمق هي صراع بين أولياء الله وأولياء الطاغوت كما نقرأ في سورة البقرة في الآية و والخمسين بعد المائتين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات هذه هي روح الصراع صراع بين أولياء الله وأولياء الطاغوت الطاغوت في كل عصر وجيل يريد أن يخرج الناس من النور إلى الظلمات من نور العقلي والفطرة والعلم والوعي والمعرفة إلى ظلمات الشهوات والأهواء والجهلي والكذب والافتراء ومن نور الاستقلال والتقدم إلى ظلمات التبعية والتخلف ومن نور الحرية إلى ظلمات العبودية ثنائية الله والطاغوت وثنائية حزب الله وحزب الشيطان هي ثنائيات دائمة مضطردة لأن الله عز وجل قد جعل الحياة قائمة على سنن الصراع والابتلاء وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون هكذا أراد الله تعالى للحياة أن تكون ساحة للصراع والابتلاء ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحي مربك وذلك خلقهم كما نقرأ في سورة هود في اليةين الثام عشرة بعد المئة والتاسعة عشرة بعد المئة كذلك في فيصورة المائدة في الية الثامة والأبعين ولو شاء الله جعلكم أمة واحدة ولكن يبكم في ما آتاكم إذا. الحياة ساحة الصراع والعداء بين المجرمين وبين الأنبياء والصالحين عداء قديم منذ قدم البشرية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ثنائية الأنبياء والمجرمين سنتحدث عنها ربما في حلقة مستقلة إذن هناك ثنائية حزب الله وحزب الشيطان وثنائية الأنبياء والمجرمون فالثنائيات طبعا روحها واحدة وإن كانت التعبيرات مختلفة لقد أراد الله عز وجل للحياة أن تكون بهذه الثنائيات الثنائيات الصراع المرير وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا هذا الجعل ليس قطعا ليس جعلا تشريعيا وإنما هو جعل تكويني جعل سنني يعني الله عز وجل أراد للحياة أن تكون بهكذا في مسيرتها في ساحة الصراع وميدان المواجهة ولو شاء الله لجعلكم أمتهم واحدة. وجود إبليس وذريته مفردة من مفردات التكامل الإنساني كما يعبر المرجع الصدر الثاني رضوان الله تعالى عليه في المخطط الرباني لمستقبل البشرية وتطورها وتكاملها لأنه لا تكامل بدون معاناة وآلام وتضحيات سنة الدفع والتدافع من أكبر السنن التاريخية في حركة الصراع دفع حزب الشيطان بحزب الله وأولياء الطاغوت بأولياء الله دفع المجرمين المفسدين بالعدول الصالحين المصلحين وفي أجواء الدفع والتدافع وفي ساعة الصراع والابتلاء تبلى السرائر وتختبر الضمائر وتتجلى كوام النفوس كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في احدى حكمه الرائعة في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال كلمة رائعة الجواهر جواهر الرجال لا تخرج إلا في تقلب الأحوال في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال القرآن الكريم يحدثنا عن مواصفات وعن سمات حزب الله كذلك يحدثنا عن مواصفات وعن سمات حزب الشيطان نقرأ في سورة المجادلة في الآية الثانية والعشرين من أروع صفات حزب الله هذه الآية المباركة لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيده بروح وأيدهم بروح منه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 هذه العواطف النابعة من العقيدة ومن المفاهيم الإسلامية حينما تجد عاطفة خاطئة معنى ذلك أن هناك مفهوما خاطئا وحينما تجد مفهوما خاطئا لا بد أن تكون هناك فكرة خاطئة وعقيدة خاطئة لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله انظر هنا الود والود والحب طبعا هذه عواطف ومشاعر لا يمكن أن تكون للكافرين والظالمين والجائرين والطغاة والمستكبرين حب هؤلاء حينما تكون العقيدة سليمة والعقيدة صحيحة ولهذا لا يمكن أن نجد مؤمن يحب طاغية جبار متكبر لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم حتى لو كانوا أقرب المقربين إليهم لأن العلاقات في داخل حزب الله علاقات قائمة على الإيمان وعلى التقوى وعلى الدين لا يمكن أن يجامل عناصر حزب الله لا يمكن أن يجاملوا على حساب عقيدتهم وعلى حساب دينهم مهما كان الآخر مهما كان في قربه وفي علاقته معهم العائلية والنسبية تتساقط كل الأسباب دون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 في القلوب أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من هذه الروح ليست الروح العامة التي يملكها الناس هذه روح الإيمان روح التقوى التي تجعل الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره ويكون فرحا في أشد المحن والآلام والمعاناة ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا الرضا المتبادل ثنائية الرضا المتبادل الله عز وجل يرضى عنهم وهم راضون عن الله عز وجل يعني عن قضاء الله وقدره مهما كانت المعاناة ومهما كانت الآلام ومهما كانت التضحيات أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً قلنا إن أهم سماء في حزب الله هي أنهم لا يوالون إلا الله ورسوله والمؤمنين فإن جميع ألوان الولاء في داخل حزب الله نابعة من ولاء الله عز وجل يرفضون كل ولاء غير نابع من ولائه تعالى لأنهم يعلمون أن الأسباب ستتقطع يوم القيامة إلا الأسباب التي تأسست على الإيمان كالأبوة والبنوة والأخوة وسائر أقسام القرابة كما قرأنا في الآية الثانية والعشرين من سورة المجادلة المباركة كذلك حينما نقرأ في سورة التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم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 أولئك الذين يجعلون الولاء على حساب الإسلام وعلى حساب الولاء لله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخره هذه الأمور الدنيوية وهذه العلاقات العلاقات القرابة وعلاقات الأموال والتجارة والمساكن لو كانت أو إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخره أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا يعني التربص الانتظار والترقب حتى يأتي الله بأمره ربما هنا فسر الأمر الاستبدال بسنة الاستبدال لأن, الناس لأن المؤمنين حينما لا لم يوفروا شروط الإيمان ولم يرفعوا راية الإسلام بقوة الراية لا تسقط أبدا وإنما الله عز وجل سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين كما نقرأ في سورة المائدة من يرتد منكم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ما يحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم انظر إلى هذه الصفات الرائعة ولا يخافون لومة لائم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 في سورة المائدة وفي سورة المجادلة يؤكد على السمى الأساس في حزب الله في عناصر حزب الله هناك الجهاد والقيام المستمر والتضحية والفداء والولاء القائم على أساس الدين والمبدأ والعقيدة بعيدا عن كل الولاءات الأخرى التي لا يمكن أن تكون بديلا عن ولاء الدين ولهذا نجد هذا الارتداد يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يعني يأتي الله بحزب الله هؤلاء ما هي مواصفاتهم أذلة على المؤمنين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 وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الولاء هو الأساس الولاء في داخل حزب الله وفي نفوس حزب الله ولا قائم على الإيمان وعلى التقوى بعيدا عن كل الولاءات الأخرى لأنه الآية في سورة المائدة الآية الرابعة والخمسين لا تتحدث عن ارتداد الملي او الارتداد الفطري الذي درسناه في الفقه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه هذا الارتداد ليس أن يصبح الإنسان المسلم يهوديا أو يصبح نصرانيا وإنما هو ارتداد الولاء ارتداد الولاء هذا نوع جديد من الارتداد يعطيه القرآن الكريم ارتداد الولاء هو يبقى مسلم ولكن يوالي ويود أعداء الإسلام يا أيها الذين آمنوا نقرأ في بداية الصفحة في الآية العادية والخمسين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم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 خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. إذن هنا الارتداد ليس الارتداد الملي أو الارتداد الفطري وإنما هو ارتداد الولاء من هنا ندرك أن كلمة حزب في المنظور القرآني لا تعني حالة سلبية وإنما الحزب قد يكون سلبيا وقد يكون إيجابيا لأن معنى الحزب الجماعة التي تتحزب او الناس الذين يتحزبون إلى رأي واحد ويقصدون أمرا واحدا ويتحركون ضمن خطة واحدة وفيهم قوة وشدة وغلظة ولهذا قال صاحب العين تحزب القوم يعني تجمعوا والحزب أصحاب الرجل على رأيه وأمره ثم يقول الخليل والمؤمنون حزب الله والكافرون حزب الشيطان وكل طائفة تكون أهواؤهم واحدة فهم حزب وفي محيط في اللغة الحزب أصحاب الرجل معه على رأيه وأمره وفي تاج العروس الحزب جند الرجل جماعته المستعد للقتال ونحوه وحزب الرجل أصحابه الذين على رأيه وكل قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب وإن لم يلقى بعضهم بعضاً كما يقول تاج العروس ولهذا نرى القرآن الكريم في مقابل حزب, حزب الله أه نجد أه حزب الشيطان وقد أكد القرآن الكريم على الحذر من حزب الشيطان وأعطى لنا مواصفاتهم أه ألا أه إن حزب الله هم المفلحون في جهة أو, ألا أو فإن حزب الله هم الغالبون وفي جهة يقول القرآن الكريم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا ان حزب الشيطان هم الخاسرون إذن القرآن الكريم يجعل في مقابل حزب الله هناك حزب الشيطان وهناك كلمة لأمير المؤمنين من أروع ما يصف به حزب الشيطان يعطي سمات ومواصفات حزب الشيطان في خطبة المنافقين يقول عليه السلام أحذركم أهل النفاق فإنهم الضالون المضلون والزالون المزلون يتلونون ألوانا ويفتنون افتنانا ويعمدونكم بكل عماد ويرصدونكم بكل مرصاد قلوبهم دوية وصفاحهم نقية يمشون الخفاء ويدبون الضراء وصفهم دواء وقولهم شفاء وفعلهم الداء العياء حسد الرخاء ومؤكد البلاء ومقنط الرجاء لهم بكل طريق صريع وإلى كل قلب شفيع ولكل شجو دموع قد أعدوا لكل حق باطلة ولكل قائم مائلة ولكل حي قاتلة ولكل باب مفتاحة ولكل ليل مصباحة إلى أن يقول عليه السلام يقولون فيشبهون ويصفون فيموهون قد هونوا الطريق وأضلع المضيق فهم لمة الشيطان وحمة النيران أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمنا لكم ثنائيات قرآنية